بوك تو بك كفار أربعة عشر أربعة عشر كولوري. الألوان الألوان استس الثلج أبيض الثلج أبيض لا الشمس صفراء الشمس صفراء لا اورانج كولورا البرتقاله برتقاليه, البرتقالة برتقالية, البرتقالة برتقالية الكرزة حمراء الكرزه حمراء لا تيالو استس بلوى السماء زرقاء السماء زرقاء لا هربو استس بردى العشب اخضر العشب اخضر لا ترى استس برونا. التربه بونيا ا تربا بونيا لا نوبو استاس غريسا السحابه رماديه السحاب رماديه لا بينوي استاس نيجرا العجلات سوداء اطارات العجلات سوداء كيو كولورا بلانكا ما لون الثلج ابيض ما لون الثلج ابيض كيو كولورا ما لون الشمس اصفر ما لون الشمس اصفر كيو كولورا ما لون البرتقاله برتقالي ما لون البرتقاله برتقالي كيو كولورا استاذ لا تشريزو روجا ما لون الكرز احمر ما لون الكرز احمر كيو كولورا استاذ لا تشيالو بلوة. ما لون السماء أزرق. ما لون السماء أزرق. كيوكولورا استاس ما لون العشب أخضر. ما لون العشب أخضر. كيو استاس لترو. ما لون التربة؟ بنية ما لون التربة؟ بنية كيو كولورا استس لنوبو؟ غريزا ما لون السحابة؟ رمادي ما لون السحاب؟ رمادي كيو كولوراي استس لنوبو؟ نيغراي ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ أسود